بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على ن ل م ي ن ا م ح م د و ع ل ى آ ل هو ص ح ب ه أ ج م ع ي ن و بعد فهذه ق ص ي د ة ب ع ن و ا ن كثر الاداء وجميعهم أ ه ل ا ل ه و ى و ا ل م ث ل ب ة ل ل أ خ ذ ادب ي ا ل ش ا ع ر أ ب ي عبد الله بلال يونسي بسكه ه د ي حفظه الله ت ع ا ل ى يقول فيها كثر العدا وتفاوتوا في ا ل م ر ت ب ة وجميعهم أ ه ل الهوى و ا ل م ث ل ب ة كالوا الطعون بشخصنا في ا ل م غ ي ب ة حسدوا فمالوا للهوى ذي ا ل م ك ت ب ة ف إ ذ ا بدت أ ط ي ا ف ن ا فروا كما فرت خفافيش ا ق ر ا ن مذبذبه من شر خلق الله فيما قد ب د أ إ ذ ا شرهم بلغ ت ن ا و ا ل م ر ت ب ة ما كنت أ ج ب ن يوم أ ن لاقيتهم فالجبن ي م ق ط ن ي وظلي ارهبه اذ كيف اجمل من قطيع مزقت اسيافنا اوصاله المتشعبه يا ويحهم يوم اللقاء تفرقوا تركوا الديار ويمموا بالمهربه تركوا العذارى والنفيس مبعثرا فر كحمر من قساور مرعبه اشفقت ان استاصلن اوتادهم من بعد ان ابقيتهم ك ا ل م ل ع ب فجميعهم ه ل ك وبط مدخن بجراحه يرجو ا ل م ن ي ة مصربه فحمدت ربي أ ن أ ص ب ت مقاتلا منهم وكرت خيلنا متغلبه ز ع ن الشمقنق من سيدبح فجله أ ب ش ر بطول سلامه يا أ ر ن ب ه وختام ذا التقريع ت ب ي ن لما أ ر ض ى الجهول ب خ ط ة م ت ا د ب ة ذاك الجهول رقى بطيش هوه فتقطعت أ و د ا ج ه والمسغبه وتمزعت أ و ص ا ل ه و ت ه ر أ ت وتاكلت أ ن ي ا ب ه ا ل م ت ك ل ب ة لا تنزلن يا ل ل ح م ا ق ة موضعا قبل ا ل د ر ا ي ة أ ن تميد ا ل م ر ك ب ة ا س أ ل ذوي الخبرات عن أ ف ن ا ن ه م ف إ ل ى هنا أ و ص ى بذاب ا ل أ و ج ب ه من خالف الوحي الذي شرع العلي فهو الظلوم لنفسه ا ل م ت س ي ب ة ويح الذي ترك الكتاب وسنه و ف ه م صحب رسولنا ا ل م س ت ع د ب ه متحولا لظنونه فغدا لها عبدا ذليلا فالهوى ما أ ك ذ ب ه ان ا ل أ ذ ي ب إ ذ ا تقول ق و ل ة فاعلم ب أ ن كلامه قد أ و ع ب ه ليس ا ل أ ذ ي ب هو الذي خطا الخطوط و إ ن م ا هو ش ع ل ة م ت ل ا ه ب ة إ ن ا ل ف ص ا ح ة ص ن ع ة ا ل م ت أ د ب فهجاؤه ومديحه قد أ ع ر ب ه ليس السباب مباشرا ومجردا من وضعه قد نصه ب ا ل م ص ط ب ه بل ذاك فهم ه و ي ق ر جهل النقول ف أ ص ب ح ت أ ف ه ا م ه م ت ق ل ب ة إ ذ كيف يعقل أ ن يكون مؤدبا مع جهله بالمفردات ا ل م ن ع ب ة فخلاق أ ي مؤدب غير الذي ظن الرعاء ودفعهم قد أ ت ع ب ه كلا بل ا ل أ د ب الرفيع له رجال قد رايت كثيرهم في ا ل م ط ر ب ة لا ي ن ب غ د ا ل ش ع ر في ه ذ ا الربا وقباره للعالمين مقربه مثل الفتاه على الموائد قومها يقتات من ز ه م وصغر مشربه أ ف ض ل الذين بقربهم ش ع ر ط ق ا ء فبقيت فيمن جلهم ك أ ج ي ذ ب ه فجوانحي هاجت لذكر خصالهم فذكرت قول سبيلنا و ت أ د ب ه ذهب الذين يعاش في أ ك ن ا ف ه م فبقيت في خلف خسيس المنقبه فاليوم شعر ليس بعده ن ب س ة لمزيف جعل ا ل ص ر ا ق ة مذهبه فاليوم شعري قد أ ر ا د تسلقا و ت ع ا ر م ا من شر طيش أ غ ض ب ه ف أ ن ا أ و ا ر الشعر مني ح ي ل ة خوف التجني إ ذ هواه تغلبه يا شعر هوي انما هم س و ق ة وعقولهم دون الحضيض م ش ع ب ة نزه أ ي ا شعرا كريما منطقا عن ش ل ة ليست تساوي شوشبه أ س ك ن ف ي ذ ا ك أ ب ي و أ م ي إ ن م ا س ع ق و ا لذكركم فتكفي م ر ع ب ة فالقوم قد لجوا ب أ م ر ورعوا والضرب في القتل اعتداء ينتبه فاعلم ب أ ن بيوتنا م م ط و ن ة م س ب و ق ة ا ل أ و ت ا د ليست سبسبه وقصيرنا في ق و ة صمى ا ل ع د ا ء فبقو ا ك أ ع ج ا ز ن خ ي ل مخوبه لكنما مقت ل إ ل ه لذا الخلاق أ ب ى لنا بطش ا ل ت ج ب ر مسيبه لولا ا ل م خ ا ف ة لولا م خ ا ف ة م س ك م بتجبر لجعلت كل ذكوركم م ت ج ل ب ة آ ه لذي زمن ر أ ي ت رجاله في قله و أ خ س ة م ت و ث ب ة فالصبر يا ابن الاكرمين كما ترى ف ر ج لما تلقى فخذها ت ج ل ب ة ليس التكثر بالقصيد هوايتي كلا و م ه ن ة ا ل م ت ح ب ب ة لو كنت أ ن ش د في ا ل ف ح و ل ة سؤددا لسعيت في شعر يحوز ي ا ل م ر ت ب ة ولقد تبعت الشافعي ة إ م ا م ن ا في فهمه نهي ا ل إ ل ه وموجبه ف ل ذ ا أ ت ت خمسين بيتا شامخا ذلت لربي ليس فيها مخذبه وكتب بلال النووسي الجزائر ا ل ع ا ص م ة